bismillah bismillah bismillah bismillah bismillah bismillah re bismillah bismillah bismillah نعم هل الله فيكم من يسمعني أن يقول انا اسمعك können kann man wie kommt من يسمعني يقول بارك الله فيكم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فبارك الله فيكم سنبدأ في شرح ثلاثة الأصول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وودوا ننبه ان هذا البرنامج لا يسمح بالبث مطلقا أي لا يسمح بالبث على مدار 24 ساعة وإنما يسمح بالبث لمدة ساعة وأيضا يعني أن البث ثم نعيد البث مرأخا فإن لم تك هذه المحاضره يعني لم تك هذه الدقائق لنا فان شاء الله س يعني ستوقف به ثم سيعاد يعني بعدها مباشره ان شاء الله فنبدا على باكت الله اولا نبدأ بالمؤلف من هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله اولا اسمه هو ابو عبد الله محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي إمام النهضة الإسلامية الحديثة في جزيرة العرب ومجدد من مجددي الإسلام وداعية إسلامي كبير أخذ نفسه أولا ثم من حوله لما يعتقد أنه الحق وكافح من أجله وقاسا حتى قيض الله له من نصره وهم آل سعود ولد الشيخ أحمد الله في مدينة العيينة سنة 1115 من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم وتلقى العلوم الأولى على يد والده يعني اول ما تعلم على يد والده وكان يعمل قاضيا للعيينة آنذاك أي كان والده ثم ارتحل الشيخ رحمه الله إلى الحجاز لأداء فريضة الحج ولمتابعة علومه وبحوثه فدرس على أعلام مكة آنذاك ثم انتقل إلى المدينة فقرى على فقهائها وخاص الشيخ عبد الله بن إبراهيم النجلي والشيخ محمد السندي ثم قصد إلى البصرة واجتمع إلى عدد من علمائها المعروفين وهناك اتضحت له معالم الدعوه التي يجب أن يبشر بها وتبينت له ضخامة مهمة العظيمة التي ألقيت على عاتقه واغتسمت أمام ناضغيه أبعاد المعركة التي سيخوضها مع الطوائف المظل... المظللة من الناس في العصر الذي نشأ فيه إمامنا هو الشيخ محمد الوهاب الجليل كانت عوامل الضعف بدأت تدب في أوصال الدولة الإسلامية وأخذت الخلافة العثمانية تفقد سيطرتها وتصدها للأمور وبرزت الصليبية من جديد تكيد للعالم الإسلامي وتتآمر عليه وتدس له الدسائس وساعد على هذا الضعف انتشار البدع وتغلب الخرافة وظهور أنواع من الشرك هذا يقول شيخنا الشيخ محمد سعيد رسلان أن الدولة العثمانية دولة خرافة ويبتزون منهم أموالهم وغلب على الناس الإقبال على الدنيا وقل الناسون لدين الله وظهر من بعض السلطات أربع عربة في تأكيد هذه الاتجاهات وكانت كل هذه المظاهر تفعل فعلها في نفس ذلك الشاب وهو الشيخ رحمه الله النقيء السرير المخلص الطوية نحسبه والله حسيبه وقد أحس الشيخ ببصيرته النافذة أن تصحيح العقيدة اول خطوات في دربه الطويل في العمل على إعادة معاني الإسلام فالإنسان الحق تصنعه العقيدة الحقة والمجتمع السليم تقيمه المبادئ السليمة وهكذا تحدثت عناصر دعوته وكانت دعوة الشيخ أحمد الله بسيطة واضحة وهي تصحيح توحيد الله عز وجل وإخلاص العبودية له وانكار الشرك والبدع والخوافات والتوسل وغير المشروع والأمر بالمعروف النهي عن المنكر يعني هذا الذي جاء والذي داع إليه الشيخ أحمد الله والاعتقاد بأن الإيمان قول وعمل والإيمان حق والإيمان الحق بالبعث والنشور والجنة والنار وإزالة كل ما يعوق الطيق إلى التوحيد والعبادة الخالصة وتحطين ما علق بالإسلام من أوهام ارتشاف الإسلام من معانيه الصافي وأخيرا إقامة الدولة الإسلامية وهي الدولة السعودية التي تحكم بشأن الله عز وجل وهي بفضل الله ثم بفضل دعوة هذا الشيخ أحمد الله ولم يكن ابن عبد الوهاب إلا مجددا ما كان عليه السلف الصالح يعني الشيخ رحمه الله لم يأتي بجديد وإنما جاء ما كان عليه سلف الأمة من التوحيد والعمل يقول هنا ما كان عليه سلف الصالح من فهم صحيح للإسلام وسلوك سليم يستقيم مع هذا الفهم لذلك نجد هذه الدعوة تهز عواطف الشعوب الإسلامية الصادقين ومشاعرهم هزا عنيفا بل أو بلغ تأثيرها أي هذه الدعوة من القوة حدا لم أبلغه تأثير دعوة أخرى منذ عهد بعيد لقد تأثر بها رجال الإصلاح الإسلامي في الهند ومصر والعراق والشام وغيرها واقتبس كثيرا من مبادئها رجال كان لهم مكانتهم في هذه البلاد كم الدين الأفغاني ومحمد عبده وجمال الدين القاسمي وخير الدين التونسي وصديق حسن خان هؤلاء كلهم تأثروا بلعوة الشيخ رحمه الله طيب الشيخ أحمد الله كان في الدعية مع آل سعود يقول هنا لم يتراجع إمامنا عن دعوته مع كل ما صادفه من صعوبات وما تحمله في سبيلها من أهوال فقد كان يصدر عن إيمان عميق لما يدعوه إليه واطمئنان كامل إلى نصر الله حتى قيض الله له أمير الدعية وهو محمد بن سعود أي هو من آل سعود فآزره ونصره وقاتل معه وكانت هذه سنة أولاده وأحفاده من بعده في نصرة عقيدة التوحيد وحمل راية الإسلام أي أن الشيخ كان له أولاد وأحفاد نصروا أيضا هذه الدعوة إلا أن خصوم الإسلام من المستعمرين والمستشرقين لم يوق لهم أن تظهر هذه الدعوة الإسلامية الخالصة فحاولوا أن يحيطوها من أطرافها حتى تحصر في نطاق الجزيرة العربية وتعزل عن باقي، الحاق العالم الاسلامي وقد نجحت حاقه التطويق هذه في بدايتها إلى حد بعيد فقد اطلقوا على الدعوه اسم الوهابيه لتبدو مظهرا منتسب إلى شخص يعتد هذه الدعوه عندما قالوا ان هذه الدعوه وهابيه ان هذه دعوه تنتمي لشخص وكلا وانما هي تنتمي الى دعوه السلف الصالح وما هي كذلك لانها دعوه اسلاميه عامه والدعوة أنها ابتدعت مذهبا جديد وهي ليست بمذهب وآراء لم تكن معه في الإسلام هؤلاء الخصوم يقولون عن هذه الدعوة مع أن كل ما داع إليه محمد عدل وهاب من أصل إسلامي وإن شاء الله نسنده سهل الكتاب وسترون أن الشيخ لم يدعو إلا إذا قال الله قال رسوله وكل ما به من محاربة البدع والظلالات فله مماثل في المذهب الإسلامية أما في الفروع فقد كان الشيخ على مذهب الإمام أحمد بن حنبل بارك الله فيكم وبلر من قدرة الاستعمار على تمويه الأشياء أنه حتى يخضي على بعض الحركات الإسلامية في التحرية في الهند ادعى أنها وهابية يعني الاستعمار إذا قد يخضي على دعوة فانه يتهمها بالوهابية وكان مهد لذلك بنشر صور غير صحيحة عن دعوة محمد عبد الوهاب وذلك ليستحل المسلمون قتال هذه الحركة لكن ذلك لم يجد أعداء الحق شيئا فقد زالت الحدود وتحطمت الأسوار وتمككت أطواق العزلة وبد دعوة الشيخ في كل بلد إسلامي على صفائها ونقائها دعوة إسلامية خالصة والحمد لله <تصفيق> توفي الشيخ أحمد الله سنة 1206 هجرية وقد خلف مؤلفات عديدة منها كتاب التوحيد ومنها كشف الشبهات ومنها تفسير الفاتحة وأيضا أصول الإيمان وأيضاً المسائل التي خالف فيها رسول الله أهل الجاهلية وأيضاً فضل الاسلام وغيرها من الكتب رحمه الله رحمة واسعة ونسأل الله أن يجزيه خير الجزاء طيب إن شاء الله في هذا الدرس سنشرح سوف نبدأ بإذن الله تعالى بدراسة مختصة سندرس هذا مختصرا في, الع... في علم العقيده نعم في علم العقيده سنبدا باذن الله تعالى بدراسه مختصره في علم العقيده مهم ومفيد وهو هذا وله مكانه عند العلماء ومنزلة مشهورة معلومة هذا المختصر وهو الأصول الثلاثه تاليف الشيخ الذي ذكرناه محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان تميمي النجدي السلفي المولود كما ذكرنا, وكما ذكرنا وفاته وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ترجمته مشهور مستفيدة عند طلبة العلم وعند المسلمين وكتابه الأصول الثلاثة كما سبق هو رسالة صريغة صغيرة الحجم لكنها كبيرة المعاني والفوائد كان العلماء يحفظونها طلاب العن بل حتى العوام كان العلماء يحفظونهم هذه المتون خصوصا متن الأصول الثلاثة وقد كتب بعض العلماء إلى بعض الأمراء يحثه على نشر هذه الرسالة وهي الأصول الثلاثة في القرى والبوادي وأن يحفظها لأمة المساجد للعوام لذلك كان العوام في تلك السنين والأعوام كانوا يحفظون الأصول الثلاثة وكانوا يردون على أهل الباطل من أهل الشركيات لأنهم حفظوا هذه الأصول وفهموها فردوا على أي شبهة يوثيرها بعض القبوريين وأهل الشك مما فهموه من هذه الرسالة هذه الرسالة تضمنت المسائل الأربعة العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر كما تضمنت, كما تضمنت بيان الحنيفية السمحة والتوحيد بأنواعه وبيان الولاء والبراء وبيان الأصول الثلاثة طيب ما الأصول الثلاثة؟ الأصول الثلاثة, يعني ما الأصول الثلاثة هي من ربك وما دينك ومن نبيك الأسئلة التي يسألها المرء في قبره أي هذه الأسئلة من ربك ما دينك ما نبيك من نبيك هذه الأسئلة ستسأل في القبر جعلها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وبنا عليها هذه الأصول الثلاثة معرفة الله ومعرفة دينه ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم وليس مقصود الإمام محمد رحمه الله حصر الأصول في ثلاثة لأن له الأصول الستة يعني يوجد له أيضا متن اسمه الأصول الستة وإنما أراد أن هذه الأصول الثلاثة هي أصول مهمة وملمة للعن وأصول عظيمة لمن حفظها ووفقها لمن حفظها وفقهها وتدبر معانيها لذلك أحث طلبة العلم وأنت أيها الأخ محمد وخالد أن تحفظوها وإيضا تسمعوا ليس فقط لهذا الشرح وإنما تسمعوا, تسمعوا لشروح علماء آخرين يعني هذا المتن يوجد له شرح للشيخ يعني كثير من العلماء منهم ابن عثيمين منهم ابن باز منهم الألبان يعني يوجد كثير من العلماء شروح هذه المتونة فأنا أحثكم بعد أن ننتهي من هذا أن تسمعوا أيضاً لشروح العلماء فمن العلماء كما ذكرنا الذين شرحوها وكتبهم مطبوعة منهم العلامة ابن باز كما ذكرنا والعثيمين والعلامة النجمي والعلامة الجامي والعلامة زيد المدخلي وأيضاً حاشية نفيسة لابن قاسم رحمه الله وغيرهم من أهل العلم قد شرحوها وما زالوا إلى اليوم يشرحونها يعني ما زال العلماء إلى يومنا هذا يشرحون هذه الأصول وتطبع في كتب متداولة بين طلبتنين وهذا كما بينه العلماء أن الكتاب الذي يشرح يعني الكتاب الذي يشرح ويتتابع العلماء على الشرح يعني يكثر العلماء من الشرح هذا المتن يدل على أمور منها أنه كتاب مهم وكتاب عظيم يعني العلماء إذا أكثروا من شرح هذا المتن أو هذا الكتاب فإنه يدل على أنه كتاب مهم ومنها أن كثرة الشروح على الكتاب الواحد تعين طالب العلم وتعين المسلم على فهم هذا الكتاب يعني إذا أنت استمعت إلى شروح علماء غير هذا الدرس يعني هذا الشرح ستفهم أكثر وتستفيد ومنها تسهيل وبسط الشرح على هذا الكتاب بحيث يستنبط منه كل مؤلف وشارح والحكمة, والحكمة والمسائل التي أشار إليها شيخ الإسلام رحمه الله وهذه الرسالة الأصول الثلاثة التي ألفها الشيخ رحمه الله سار فيها على الدليل كماذا كان بناها على الدليل حال جميع مؤلفاته جميع مؤلفاته مبني على الدليل والحمد لله لم يأتي الشيخ بشيء جديد أو شيء من عنده والتي حرص فيها على الدليل والتي يؤبي فيها طالب العلم على طلب الدليل يعني كل مسألة لا بد لها من دليل والوقوف عليه وعلى التسليم للحق يعني دام أن الدليل جاءك فيجب أن تسلم لهذا الحق الذي جاءك وعدم معارضته يعني هذه من صفة اليهود وعلى, طالب وعلى طلب الحجة والدليل كما سبب دائما هنا الشيخ معلمنا في هذه المتون أنه يجب علينا طلب الدليل في كل شيء في كل مسائل وهذه هي الحجة ونحن نفتق إلى هذا فإن طلب الدليل وطلب الحجة نور على نور وطلب الدليل والحجة ينيع لنا الطريق ويجعلنا على بصيرة وطلب الدليل والحجة يذهب الفتن ويردع البدع والضلالات فمن تكلم بشيء فإما أن يأتي بالدليل والحجة والعلم المبني على ذلك وإلا فقوله إما مزيف مردود وإما موقوف لا يعلم حق أم باطل مفهوم بارك الله فيكم يقول الشيخ الإسلام محمد بن عبدالله في هذه عن هذه الرسالة هي الأصول الثلاثة قررت ثلاثة الأصول قررت ثلاثة الأصول توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية والولاء والبراء يعني هذه الأصول الثلاثة اجتمعت فيها هذه الأشياء توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية والولاء والبراء وهذا هو حقيقة دين الإسلام ولكن قف عند هذه الألفاظ واطلب ما تضمنت من العلم والعمل ولا يمكن العلم إلا أنك ترف عند كل مسمى منها انتهى كلام الشيخ إذن أخواني باك الله فيكم سنتدارس هذا المتن ونقف مع مسائله التي ذكرها شيخ الإسلامي محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فإلى هنا ينتهي درسنا وإنما هي مقدمة لهذا المتن ولهذا المؤلف رحمه الله تعالى فأتمنى منكم باك الله فيكم أنكم قد فهمتم محتوى المتن ومعنى عنوان المتن ومن هو مؤلفه وإن شاء الله الدرس القادم وهو غدا ان شاء الله سنكمل هذا الشرح سائلين الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم وان ينفعنا وان يجعلنا ممن يعمل بعلمه وانتهى البث والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته من كان لديه سؤال فليكتبه في المجموعه وان لم يكن هناك سؤال فبارك الله في الجنه